بسم الله الرحمن الرحيم ومن دين السعيد وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين بطلان القولين الاولين وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل ان الحروف لا معاني لها وكذا القول الأول القائل أن المعنى الحرفي وليس مبتحنان بالذات مختلفان في الوحاق من خلال ما بينا بيان يستغل الرجل على القولين الأذنين المتجد الآن يتذكر الآن جناب الله خنكفور مطلق ألا جانب قال أن المعاني أن الحروف ان الحروف على ثلاثة أن الم... أن الحروف الحروف على ثلاثة الحروف لها معاني أو لا أقواس <تصفيق> ذكر المثل القول الأول أن الحروف ان الحروف لها معاني ولكن معانيها نفس معاني الأسماء. فالمعنى الحرفي والمعنى الرسمي متحدان متحدان شداسي المعنى واحد ذانهما واحده لكن الفارق بينهما في اللحام فقط هذا يلحظ مستقل وهذا يلحظ غير مستقل باللحام العادي الاول الثاني قال ان الحروف اصلا ليس لها حاله وحالها هذه حركات الاعراب فكما ان حركات الاعراب تظهر اثرا في غيرها لا في نفسها كذلك الحروف تظهر اثرا في غيرها لا في نفسها صحيح اما القول الثالث وهو بلغه المصنف انه قال ان الحروف لها معنى ولكن معناها يختلف عن النعلم ثم هذا كان مقدلة الوظهر الآن المخلص يقول نشرح في الرد على الدليلين الاولين لماذا القول الاول والقول الثاني بار لماذا نقول ببطان الاولين الاولين لماذا اخطرنا القول الثالث وقلنا ببطان الاولين الاولين من الانفاس هذا المكان يبين وجه المكان يقول هذا يقول هذا المكان يقول هذا المكان يقول هذا المكان يقول هذا المكان يقول هذا المكان يقول بعد ما يقول هذا المكان هذا يعني يقول ما المكان يقول شو بيننا يقول يعني بيننا يقول ان الموجودات على, على ثلاثة الصعب فثمان منها موجودات مستقلة واحد دين واحد دين وفات وبعدها غير مستقلة مطلق. فالمعنى العثمي قلنا معنى المستقلة والمعنى الحرفي إذن من هذه المقدمة يتضح بطلام القولين حيث يقول نعم اما القول الذي يقول القول الاول الذي يقول ان معنى العزم نفسه معنى الحرف فهما متحجان هذا باطل لماذا باطل قال لاننا أثبتنا, اثبتنا نوعين من الدرجة لا معنى ولا معنى اذا كان معنى العزم مشت معنى الحرف فالمفروض نورقل عندنا نوعان من المعامل بعضها مستقل وبعضها غير مستقل قولنا أن هناك نوعين من الموجودات، بعضها مستقل بعضها غير مستقل هذا يرد القول الأول القائل بان المعنى واحد لو كان المعنى واحد لما كان عندنا نوعان من الموجودات. واضح الرد الأول أعيد مره مرة ثانية أو بابا ثانية يقول أنتم قلتم, قلتم, قلتم أن معنى الاسم نفس معنى الحرف صحيح المعنى, المعنى هو مدعبان نحن نقول لو كان معنى الحرف نفس معنى الاسم فلا يلزم او بتعبير اخر فلا يفح أن يكون عندنا قسمان من الموجودات لحن بالأجل قسم من الموجودات مستقل اللي باللحاق المستقل تسمد من الموجودات لا مو مستقل غير مستقل اذا كان معنى الحرف معنى الاسم واحد فاذا كان الاسم مستقل الحرف نسيتو ايضا مستقل اذا كان الاسم غير مستقل الحرف غير مستقل ونحن نقول الاسم مستقلين واذا كان الحرف معنا معنى الاسم فيجب ان يكون الحرف ايضا مستقلا والحاج بالان ان الحرف ليس مستقل اتضح الرد الاول اتضح الرد الاول هذا كله ينفرج على القوم الاول اما الاول الثاني فلا يكفيه رد واحد بل سنرده بردين بوحد الرد الاول ما ردناه الان القول الثاني كا، الحرف الثاني كا يقول ان الحروف لا معنى لها. نقول رسم هذا الحرف باطل لماذا باطل من خلال ما بيننا الآن كذا. الآن بيننا وجود لغة. الآن بيننا وجود معاني إسمية ومعاني حرفية. الاسم معنى الستة. الحرف معنى فكيف تكون الحرف لا معنى له لا معنى له نحن قلنا الحرف له معنى الموجودات على ثلاثة أو ثلاثة. بعضها مستقل بعضها غير مستقل الحرف موجود له معنى لكنه غير مستقل فكيف تكون الحرف لا معنى له فتبين من الحرف الحرف له اولىذ له معنى ذو معنى فقولكم ليس له معنى حاله الحركات الاغراب هذه هذا كل ليش لازم تقولها من النتيجة إلا ان ترد المقدمة الأمثية يا تقول النتيجة إذا بالأمس تحنة وقلنا عندنا موجود يصنع المعنى يبقى ومن الاسم يتغط منه معنى، معنى معنى اسم، معنى معنى اسم معنى حرف واذا كان المقدمة مياه إذا المقدمة قبلتوها بالأمس ليس لكي الحق تشكر على المتيجة اشكر على المقدمة الأمثية كل المقدمة غير الكامل نقبل. اما اذا ادت المقدمه الف لا بد ان تقبل الى جهه ثوره كده فهمت المقدمة يشعر المقدم هذا من الاول نفس من الاول تقدم ارضك وكان المقدم يعرف ان المجال الثاني سيشكر على الاشاره فذا الجواب هذا فبتحال صاحب الكفاية خليل الشيخ أمطار. خليل لكن, لكن لكن لكن تقرأ في الكفاية احيانا يقول يسكن على الشيخ يقول وقد يقول الشيخ الريث ما قيل. يقول وقد يقول قائل الشيخ الريث ما قيل. من بعد أنه يعني الشيخ أمطار يعني قال بهذا القول لا قد يقول. فهذا الزراف مجلسيحة الاجتماعية وحنا تبقى على السورة فهو تضع دواق دواق دواق تاني بل سوء القول التانية ان المعنى ان المعنى الحرفي المعنى اليفي والمعنى الحرفي واحد نرجع للقول الاول نفس الواقع القول الاول سوء كان ان لم اا ان الحروف ولا الاسماء مستقله في معناه فان عدد الجوابع على القيد الحرفي فقط فاتى بعقب الجوابع على القيد الاول الذي يقول باننا نعتمد على حرف واحد ان عليه جوابات مجوعه جوابات اهله البلاد الثانيه ام الصواب طب القول الاول يقول يقول معنى الحرف واحد فما أعيدنا رمضان إلى الاجتماع في ذلك مصلح عندما قول أو من يقول بأن المعنى الحرفي والمعنى الأسمى معناهما واحد الأول الثاني يقول أن الحرف لا معنى خب القول الأول الذي يقول أن المعنى متصح عليه جرذان أنا استبدت عليه جرذان مقصد علي جلد واحد. الواضح رجل الاول. سننجي على القول اللي الذي قال بان المعنى الحرك المعنى ذاتي متحدة في المعنى. شو يعده سلام فيه. نقول للقول العيدة بالرسانة. يقول انا اقول المعنى المعنى الحركي معناه هو. واحد. يقول له نور. واحد يعني شو? متحدة, متحدة. متحدة معنى شو? متحدة. متحدة معنى شو? مستحدان يعني هذا هو هذا. هذا, هذا وهذا هو هذا. هاي معنى بعض الناس مثل فرأمه هذا وهذا واحد هذا ولذا قد يشتمل الناس بعمل الحمير هذا او هذا هذا ما يدري أحيانه فإذا قلت معنى الحرف معنى الشباب واحد هذا له لازم هل كنت تقوم باللازم؟ هو يقول شو من لازم نقول له لازم فولك بالاستحاد لازم قولك بالاتحاد انه يجوز يجوز استعمال احددنا فقال الاخر تقبل بهذا الله؟ تقبل؟ تقول اقبل؟ ما اقبل؟ ارطيني بما تقول الله فقال الان هذا الان تقول سرتون من الحوضة العلمية الزينبية الى حرم سيدة المحصومة خب هذا من والله فقال بديك من وصله شو تقبله شنو تقوله صرته الابتداء الحوضة العلمية الزينبية اضبره لانا لا الانتهاء. تقبله هذا كمان فهذا اخر تقوله البحث فهذا شنو تقول هذا العفاظ وضعتو الكتابة على الرحيم المعنى على الاستعلام شيلوا على حق الاستعلام تقول وضعت الكتابة الاستعلاء الرحيم هذا هل ما تقبل انهم ؟ بعد في, في. تقول جلست فقط تقول جلست اخبر فيه ارحيم تقبل يقول لا ما اقبل لو معنى واحد بدونه لعد معنى موحدة غير موتحدة إذا قلت المعنى واحد، فيجوز استخدام هذا محل هذا وبالعكس أيضاً. أو تقول لمثال آخر اتباع سيري الحوض العلمية. تقول من سيري الحوض شو سيرها؟ أصلاً إيش معنى هذا؟ إذا كان المعنى الصحيح لازم يكون وضع المعنى الاسمي محل المعنى الحرفي صحيح وبالعكس صحيح. ولا تجد من ذهاب المعنى. لماذا؟ لأن الاستعمال لأن الاستعمال يحتاج إلى علاقه أنا حينما أقول طائب أسد هذا الاستعمال إما حقيقي أو مجال إما كان حقيقي لماذا؟ لأن لفض موضوع لهذا لأن حقيقة الحيوان المفترض في فم الأسد حقيقة يسمى الأسد أنه الإنصار لماذا نسمي اسد لعلاقة يعني صحيح فمجادين شنو يسميه أسهل يانا أعطوا علاقة عن موجوده اذا عند علاقه طيب عمنا فكيف اذا استعمال لفظ مصانعها فالإمنا استعمال حقيقي يضعوا بالواضع او مجازي لوجود علاقة واضح يقول اخل اهنا قلنا بعض المعنى باسمي صار معنى <كلم> والمعنى الحرفي معنى الوحيد نحن قلنا المعنى باسمي لا علم باسمي والمعنى الحرفي معنى غير متقل فلا ربض المنطقة لا ربض الان خب اذا لا هو المعنى الحقيقي الموضوع لك ولا هو المعنى المجازي فايتر استعمال استعمال برصف المنطقة استعمال غلط اذا ماكو علاقة لا حقيقية لا نجام يجب الاستعمال غلط فااذا فاذا لا تقول المعنى الاسمي والمعنى الحرفي معناهما واحد لأنه لازم واللازم لا ترتب به حتى. دمان. دمان. دمان. في فلهذا المعنى الحرف الأول من السعيدة، هذا يقول لي أن أدم تحد أدم استعمال المعنى المعنى المعنى الاسمي لا لانهما غير متحدين لا هما متحدان هما واحد. لكن ادم جواب استعمال احدهما مكان اخر لسبب اخر. مو لانهما غير متحدين. لا دعان شنو قال لا هذا السبب الاخر هو ان الواقع الواضع, الواضع حينما وضع المعنى الاسمي حينما وضع اللفظ يكون هناك حرفي واللفظ هو هو الوضع رفع وقال هو هو هو هو وقال هو هو هو هو هو هو هو هو المعنى هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الشرط هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو استعمله بالحاذ الاستقلال. شوف تعرفت على كلمة استعمله بالحاذ الاستقلال والمعنى الحرفي بالحاذ الآلية غير الاستقلال. بالحاذ الآلية وغيره. هو الواحد استمر ونحن مجبرون ان نطيعا نطيعنا أننا. فمولا غيرنا أذنا واحد. بس الواحد هو استمر. والحق مع الواضح نتبع حول الواضح صحيح لا يجوز بلكن بل لا يجوز بأن الواضح هو الذي قال لا لان المعنى ليس مواضح هذا حتى شكال مواضح شكال مواضح الجواب الجواب المصنم يقول هذا الواضح منه الواضح منه. الله سبحانه وتعالى الواضح. ولكن لا العكس تقول يجب طاعته من الجزء من الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء مثل الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء هذا الجزء هذا الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء وضع من القول هذا الوضع هذا الوضع واضع هذا اولا وثانيا متى تجب طاعة الوضع تجب طاعة الوضع في حاله اذا كان هذا الوضع اذا كان هذا الوضع او هذا الوضع ينشئ يعني يسدق حافظ وخصوصي كل معنى الموضوع له سواء كان النافق او النافق شون ما فهمه نتعلم نتعلم مره الواضع يهتو ويقوم يهتو ويقوم هذه هذه أصل كأس يقول إذا كان فارغا نسميه ميم إذا كان منثلث يسمى كوب نقول ليش إبو هو يقول هذا يستعملت مفائدة بي هناك فائدة وخطوضية معينة لماذا يكون إذا المساعدة قادة لشي ما تكون مثلا إذا كان فارغا سنقول إذا ندخل نحنا نطيع لها ليش لأن بيدي الفائدة بيدي الخصوطين لهذا الماهمة الوحيدة فالتبقى الآخر يقول رجع لسلنة الانسان انفاق كله تقول لهم اذا ركت ان تطلق لفظ على, على الكل قلت انفاع ليش يقول الانفاع يطلق على الكل الطبيعي يقول لكم ان هذا بقول وانتا يقول ها هي ركت ان تصور على زي فقل يا ركتا يعني اذا اقلت يا انسان يمتنين يرزبون كلا في اليوم حتى يقفل عشرة جاعدة خمس عشر جاعدة عشرين ساعدة جاعدة اذا قلت يا إنسان الكل طيب ولعجل عن كل انسان شخص فاذا كان مقصودك شخص معين فقل يا زين اما اذا منقوده كلي فقل يا إنسان حتى يكن تشوش فاذا لم نستقم فهو برج فلا نطيع الواضح اذا بين للخصوصيه والخصوصيه كانت مقبوله الله تعالى لحد محل المعنى الحرفي والمعنى الإنسان. تعال للوضع. الوضع اولا الوضع. حينما مراد أن يضع المعنى للمن لمعنى الابتداء والمعنى الحرفي لمن وما شنو لاحظ؟ لاحظ في وقت الوضع عند الوضع. لاحظ لاحظ المعنى فقط. وقال وضعته الابتداء للمعنى لل. ولاحد ولاحد. ولاحظ المعنى الحرفي فوضع منه ما داخل فقط لاحظ المعنى هنا والمعنى هنا أما الآلية الآلية والاستقلالية لم يلحظها الوابع عند الوضع انت قلت انت قلت الوابع قال اذا اردت انت تتعمل فلاحظها نتا عند الاستعمال لا عند الوضع وعند الاستعمال لا دليل على وجود مصادقة الله. أي صح؟ في حين وقت لا مصادقة الله صح؟ أما حين الاستعمال فلا يجب مصادقة الراي ما الذي بين المقصود؟ لا, لا قبل الاستعمال دليل على الله. اللهم احمر حلتان وقال وضع استعمال عند الموارد نظر هنا ورأى المعنى الحرف فقال وضعت له وضعت له فقال وضعت لك المعنى وهنا لاحظ حرف من حرف الى حرف في قال وضعت لك المعنى الحرم فقط لكن لن يلحظ ان هذا يستخدم آلي يستعمل آلي ويستعمل او يستعمل غير آل هذا الأفضل هناك عندما أراد أن يستعمل وفي الاستعمال لا تجب طاعة الواضع لأنه لا دليل على وجود طاعته خالف الواضع تبقى على المطمئ؟ بيّن المطمئ؟ طالب قطنان القولين الأولين, الأولين. <تصفح> وعلى هذا واضع بعض معنى وعلى هذا وعلى ما بيننا من وجود معاني مستقله تسمى الاسمية ومعاني غير مستقله تسمى الحرفية على هذا يظهر بطلان الأول الثاني في قلصة القائل أن الحروف لا معاني لها هذا القول داقل نقول لا معاني وقد ذكرنا له معاني بعد القول الثاني وكذلك القول الاول القائل ان المعنى الحرفي من اسم متحد من كل لام ومتحدان هذا مستقل وهذا غير مستقل فكيف متحدان مختلفان باللحاء ويرد هذا القول الاول هذا الثاني دا. اللي يقول متحدان هذا الثاني الرد الثاني على القول بالاتحاد بين الاسم والحرفي واضح هذا مرة ثانية اللي نشاك التفادي و هذا رد ثاني على القوم بالاتحال الرد الاول رجل. هذا رد ثاني شنو كان الرد الاول الرد الاول ان تقولت ان من حقي و روحني متحدة قد متحدة يقول نعم نقول له لو كان متحدا لن يكن هذا مستقل وهذا غير متحد كان له غيث المستحد الرد الثاني لا يقل و يرسم هذا القوم القلب الصحاب هذا ربسان ايضا